اي كيسر موسبن جعفر الله الله اكبر اي كيسر موسبن جعفر الله الله اكبر اسمع العملات صح الله الله اكبر هل المصاب اليوم لا الله،, الله اكبر سنان عاد الله الله اكبر هذا بس سنان عاد الله الله اكبر وقد التوزيع محفوظه لدى مؤسسه الفرقان الاسلاميه المنتج المنفذ سرحان الصبيحاوي الله اكبر صحه واولاد البعيا هذا ما بالرضوفيه الله, الله اكبر وين خلنا صارت الله الله اكبر وين خلنا صارت تحضر الله الله اكبر حسين سبنا جعفر الله الله اكبر حسين سبنا جعفر الله الله اكبر مرقبي بر وشفا دلوعات الشفافه الله اكبر طانه تعده نحف الله اكبر الرجل بن سمت اثر الله الله اكبر هل رجل بن الله الله اكبر حسين بن جعفر الله الله اكبر الحسين بن جعفر الله الله اكبر الن رجل لون عشيره بهي دي رتل كبيره هل رجل لون عشيره بهي دي رتل كبيره خل تج قرر مصيره خل تج قرر مصيره متتفوا مضمون اصفر الله الله اكبر تتفوا بسمه و الله الله اكبر, اكبر سيد يا متلي انا جمعه على الموعد اجي انا سيدي يا متلي انا الله, الله هو إذهب ليقي الله أكبر ع الجسر بالشمس والحار الله، الله أكبر على الجسر بالشمس والحار الله، الله أكبر على الجسر بسم الله، الله صبرت علينا الله،, الله اكبر اصحجت في المنيه الله اكبر لو الف مره الله الله اكبر لو الف مره توذر الله الله اكبر, الله. الله أكبر. الهندسة الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري حسين الزهيري شهر الحسيني أبو أحمد الكلاني أداء الرادود الحسيني عبد الرزاق الناطق الله أكبر